الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين وعد من أطاعه بنعيم الجنات في أعلى عليين وتوعد من جحده وعصاه بجحيم النيران في أسفل سافلين مظهر الحق ومبديه ومنجز الوعد ومفيه ومفرج الكرب عن العبد ومشقيه سبحانه سبحانه ستر من فجر بجميل احسانه وغفر لمن عبر الى حرم غفرانه ونصر من استنصر بعظيم شهره والصلاة والسلام على محمد خير الانام حاز خلة الخريب ونال تكلم موسى الكليم فهو واسقة العقد وزينة الدهر شمس الضحى وبدر الدجا نوره أنور وبرهانه أزهر صاحب القدر العليل والذكر الجليل دينه أكمل ولسانه أفصح ودعاؤه أنجح علمه أرفع ونداؤه أسمع وسيرته أعطر وصورته أنظر حوائجه أقضى وشفاعته أنظى نصره مؤيد واسمه محمد هو حبيب المولى وهو بالمؤمنين أولى فصلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد وعنونا الأول. أيها الأخ الكريم اعلم أن القرآن الكريم مليء بالأسرار العجيبة والحكم الربانية المذهلة ولا غروة فهو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقد أخرج الحاكم والدارمين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله المتين وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة من تمسك به ونجاة من اتبعه انتهت فيه آيات الغنى لمن أراد الغنى وفيه آيات اليسر لمن أراد اليسر وفيه آيات الإجابة لمن أراد أن يجاب دعاء وفيه آيات الشفاء لمن يطلب الشفاء وفيه آيات النصر لمن أراد النصر وفيه آيات الخفاء عن الأعداء والسخرية بهم تذكر أخي فواتح سورة ياسيس وماذا فعلت في قريش حين قرأها صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وفيه آيات لقضاء الديون وفيه آيات لدفع الهموم فهلما أخيكي نتفيأ ظلال القرآن نزيث الهموم وندفع الغموم ونجعل أيامنا به جنة في الدنيا قبل الآخرة آيات الحر أخرج السيوطي في الدر المنثوب والزبيدي في إتحاف السادة المتقين عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه بات في متان يطلع فيه قطاع الطرق قال فتذكرت ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في ليلة ثلاثا وثلاثين آية لم يضره في تلك الليلة سبع ضار ولا لص فاجر وعوفي في نفسه وأهله وماله حتى يصبح فلما أمسيت لم أنم حتى رأيتهم قد جاءوا أكثر من ثلاثين مرة مخترطين سيوفهم فما يصلون إليه فلما أصبحت رحلت فلقيني شيخ منهم فقال يا هذا إنسي أم جني قل بل إنسي قال فما بالك لقد أتيناك أكثر من سبعين مرة كل مرة يحال بيننا وبينك بسور من حديث فذكرت له الحديث والثلاث والثلاثين آل فذكرت هذا الحديث لشعيب بن حرب فقال لي كنا نسميها آيات الحرب وهذه هي الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا غيب فيه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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك في العروة الوثقى في لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 119. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 110. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما افتسبت 111. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو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 انتم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يبشي الليل والنهار يطلبه حثيثا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 ان رحمه الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعوا ايما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا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 فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات على الأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمر يُقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شنب ثاقب فاستفتيهم هم أشد خلقا أم أن خلقنا إن خلقنا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 يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أخرج الترمذي والحاكم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات بألف عام فأنزل منه آيتي ختم بهما سورة البقرة فلا تقرآني في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان وأخرج ابن السني من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله وذكر السيوطي في الدر المنثور من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه والبيهقي في الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ خواتيم الحشب من ليل أو نهار فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة فقد ضمين الله له الجنة ولا تنسى أخي الكريم فاتحة الكتاب فمن أسمائها المنجية فقد قال صلى الله عليه وسلم فيها هي لما قرئت له ففيها خمسة أسماء هي العظيمة القدر الشريفة في الأصل وفيها اسم الله الأعظم الأكبر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وأخرج الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين لم يدعو به رجل مسلم قط في شيء إلا استجيب له وقال سعيد بن جبير إني لا أعرف موضع آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه قول لقضاء الدين ودفع الفقر ذكر السيوطي في الدر المنفوح وعزاز للقبراني في الصغير بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ألا أعلمك دعاء أن تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأدى الله عنه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 بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ارحمني رحمة تغنيني بها تغنيني بها عن رحمة من سواك وأخرج أبو موسى المديني في جلاء الأفهام قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق العيش فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت إلى منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد ثم صل وسلم علي وقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة ففعل الرجل مدة فأدر الله عليه الرزق حتى أفاء على جيرانه وأقربه وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الواقعة سورة الغناء فقرأوها وعلموها أولادكم وقال ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا واعلم أخي المسلم أن من الثوائد العاجلة لقراءة القرآن أن تجل وصدأ قلبك وتزيل قساوته فيذهب غمك وينفرج همك وتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله في عنده قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب المفتاح الثاني أسماء الله الحسنى قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى وَلِدْعُوا اللَّهَ أَوِدْعُوا الرَّحْمَانَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وطر يحب الوطر وأحصاها أي حفظها وتدبر معانيها مؤمنا بها وبأسرارها وعمل بمقتضاها وتخلق بآدابها الكريمة ويستحب قراءتها قبل ويستحب قراءتها قبل كل دعاء مع استحضار القلب فإن الله لا يقبل من عبده عملاً حتى يشهد قلبه مع بداً. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المليك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجفار المتكبير الخالق البارئ المصور الغفار القبهار الوهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسق الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العهد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم ال الحق الوكيد القوي المتين الولي الحميد المحس المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الغر التقوى المنتقيم العافو الرأوف مالك الملكي ذو الجلال والذكرى المقصيص الجامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصهور جل جلالك وتقدست أسماؤك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك عدل في قضاءك أسألك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَسْأَلُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ او استأثرت به في علم الغيب عندك او علمته أحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأخرج أبو داود والنسائي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا والآخرات فهي صلة بين العبد وربه وعلى قدر هذه الصلة يكون دفع الهموم والغمو وجلب الانشراح والمسرة فعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيا قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعو قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قريب وقال صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الغضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله أي بالتحميد والتسبيح والتكبير ونحوه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم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 والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه فمن كانت له عند الله حاجة لازم هذه الصلاة ولو مرة في كل ليلة أو في كل يوم مكررا ذلك مع الأخذ بالأسباب حتى يقضي الله حاجته وعليه أن يدعو بعد الصلاة بالدعاء السابق ثم يسمي حاجته بلغته متضرعا خاشعا متذللا لله ملحا على ربه بكل ما وسعه من دعاء ويستحب له أن يستفتح دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والختم بها فذلك أدعى لإجابة الدعاء المفتاح الرابع الدعاء قَالَ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ اذْرُنِي سرمذيه وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وروا أحمد في مسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمه إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفر رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون شروط وآداب وأوقات وأحوال ترجى فيها إجابة فمن شروطه الإخلاص قال تعالى فادعوا الله مخيصين له الدين ولو كان الكافرون ومن شروطه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والثقة بالله وحسن الظن به وكذلك حضور القلق والخشوع والخضوع له ومن آدابه أن يبدأ الداحي بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك ومن آدابه خفض الصوت بين المخافتة والجهر قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وغفية إنه لا يحب المعتدين وكذلك استقبال القبلة حال الدعاء وإظهار الافتقار إلى الله والشكوى إذن وأما أوقاته وأحواله التي يرجى إجابته فيها فمنها ليلة القدر ودبر الصلاة المكتوبة وبين الأذان والإقامة ووقت السحر وعند الشرب من زمزم ودعوة الصائم عند فطره ودعوة المظلوب واعلم أخي الكريم أن خير ما يدعو به المسلم هو ما جاء في كتاب الله من دعوات وما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم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 وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وقال تعالى رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَغْطَأْنَا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافين وقال تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وارديك وأن أعمل صالحا ترضى وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتنم بها شعفي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أناد بها شرف كرامتك شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في العطاء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 وأسألكه برحمتك رب العالمين اللهم دى الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود والجنة يوم الخلود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 وهذا الجهد عليك التكلان اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي 111. ونورا من فوقي 112. ونورا من تحتي 113. ونورا في سمعي 114. ونورا في بصري 115. ونورا في شعري 116. ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي 111. ونورا في عظامي 112. اللهم أعظم لي نورا 113. وأعطني نورا 114. لي نورا سبحان الذي تعطف العز وقال به 116. سبحان الذي لبس المجد وتكرم سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال دعاء لقضاء الحاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من بَلَغُمْ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فروجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وروا عمر بن أبان أنه قال أرسلني الحجاج في طلب أنس بن مالك رضي الله عنه ومعي فرسان ورجال فأتيته وتقدمت إلي فإذا هو قاعد على بابه وقد مد رجلي فقلت له أجب الأمين فقال من الأمين فقلت له الحجاج بن يوسف فقال أذله الله تعالى هذا صاحبك قد طغى وبغى وخالف الكتاب والسنوة فالله تعالى ينتقم منه وقلت له أقصر الخطبة وأجوى فقام معنا فلما دخل قال الحجاج أنت أنس بن مالك؟ قال نعم قال أنت الذي تسبنا وتدعو علينا؟ قال نعم وذلك واجب علي وعلى كل مسلم لأنك عدو الله وعدو الإسلام تعز أعداء الله وتذل أولياءه فقال له الحجاج أتدري لماذا دعوتك؟ قال لا قال أريد قتلك شر قتله فقال أنس بن مالك رضي الله عنه لو عرفت صحة ذلك لعبدتك من دون الله تعالى وشككت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه علمني دعاء وقال كل من دعا به في كل صباح لم يقدر أحد على أذيته ولم يكن لأحد عليه سبيل وقد دعوت به في صباحي هذا قال الحجاج أريد أن تعلمني هذا الدعاء قال معاذ الله أن أعلمه أحدا ما دمت حيا فقال خلوا سبيله فلما خرج قال له الحاجة أصلح الله الأمير وتكون في طلبه منذ كذا وكذا حتى إذا أصبته أخليت سبيله قال والله لقد رأيت على كتفيه أسدي كلما كلمته يهمان إلي فكيف لو فعلت به شيئا ثم إن أنس بن مالك رضي الله عنه لما حضرته الوفاء علمه لولده وهذا هو الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله افتتحت وبالله ختمت وبه آمنت بسم الله أصبح وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على عقلي وذهني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله الذذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعود بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل داق تِ أَتَ آخِذُم بِناسَتِهَا إِ رَبّ عَى صواطٍِ مُتَق وَأَن تَعَلَكُلّ شَيْءٍ حَف إِ وَلِّ يَ اللهَّهُ الذيينَ الزَّلكِتََ وَهُو ييتَوََّ الصَّادِحِي 122. اللهم إني أستجيرك 123. وأحتجب بك من كل شيء خلقتك 124. وأحترس بك من جميع خلقك 125. وكل ما ذرأت وبرأت 126. بك منهم 127. وأفوض أمري وأقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهري هذا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 119. لم يلد ولم يولد 110. ولم يكن له قفوا أحد 111. عن شمالي 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. قل هو الله أحد 114. الله الصمد 115. لم يلد ولم يولد 116.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 ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات وروي عن جعفر الصادق أنه قال عجبت لمن بلي بالضرر كيف يذهل عنه أن يقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين والله تعالى يقول فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وعجبت لمن بلي بالغمر كيف يذهل عنه أن يقول أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين الله تعالى يقوم فاستجبنا لهم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي مؤمنين. عجب قولي من خاف شيئا كيف يذهل عنه ان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله تعالى يقوم فمن قلب بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وعجبت لمن كوبد في أمر كيف يذهل عنه أن يقوم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله تعالى يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يذهلوا عنه أن يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله واعلم أخي الكريم أن الفرج ليس مقتصرا على ما ذكرناه من عبادات وطاعات وإنما هناك غيرها كثير كالاستغفار والصدقة والصوم وبر الوالدين وصلة الرحم وكل كلم طيب وكل عمل صالح فكل كلمة طيبة وكل عمل صالح مفتاح من مفاتيح الفر شريطة أن يبتغى به وجه الله سبحانه وقد جعل الله في الليل ساعة يستجيب فيها دعاء الداعين ونداء المنادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الأخير رواه الترمذي فهي ساعة القرب وهي ساعة المحبين الراغبين في لقاء الله عز وجل فهلما أخينا ارفعوا أكف الضراعة لخالق الأرض والسمى عسى أن يفرج عنا الكروب والهمور فإن الكريم لا يرد سائله صفر